يقول رب العزة في جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحافة وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عافية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 وجاء في العون ومن قبله والمتفكاة بالخاطئة فأخذ رسول ربهم فأخذهم أخذت الغابة إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية.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 في يوم إذ وقعت الواطع وانشقت السماء فهي يوم إذ وهي والملك على أرجائها ويحملها شر ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم كرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القالية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 هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها تدعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم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 يوم تكون السماء كالمهر وتكون الجبال كالعهر ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يوز المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه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 وجمع فأوعى صورة وصورة دي سقالي اللي حدنات مقا عيد صورة الحاقة اللي يرى صورة ده أموه الرئيه يكو مقا عابان تهي واسم من أسماء القيامة مقا عكامي ده مقا عيالك القيامة ذولي دهيو حاقة معنى هيدو وحويهون أدنبا سجنان ليس أما وحي أدونك أنت للجوعي اللو إنك رأي أدنبا سجنان ليس معه مركب وحويتي سريسي وحياله للظفير وحياله رمتها سري سورة وصورة مكية وحاي كملتها سورة به سودجي أنت رسولك كن ولا عليه سلامة وسلام متك المكرم فحاج الأجناي خسولك لبم قالوا مبكون ما كون كل شيء، أفرت من سنو في إيه النبوة دي بعوجي مت، صدح يا طبعا سنو ده بس في نلاس قر رسوله، إيش قاعد صدح يا كم تنجير، أيها رسولكم ما كا كتغاي، مدينوا ده بدي كتغاي، طبعا سنو ضنبو كن ولا وانه كوجيري على سلاطوسلا، فكالله ده هم قالوا، أيها رسولكم كن ولا، كل كا إنت عصدح يا طبعا كاستانة خارج، tobanka saney dambe ee u madina ku noola wixii soo dageyn madina uu oranayo qolka suradun hore ee uu rasuulka makka mukarrama uu ku noola suradii soo dagey bay kamid tahay surad ayaduhu laba iyo kontan aayado oo weyn siday surad buu hada shay markay inuu koobno waa surad makkah wa haylan la dabi'a tahay suradii ay iy iman ka iga hadlaysa diibada waaseysa way suro dukaada say umuro in adu tira badan sida u yartahay surodu uma hadal yara waa kaabta qayama yashida dalal kulmitono waa kaabta saada marka dulida gadoomaysa saacad marka la yiraa marka dulidu qarribmayso qayamo marka la yiraana aakhirabartan keeda le juraameysu lugi xisaabta قياماتي يشهدون إن كذي دمنا هو كهذا شيء، سر قدونك، يومك الدنيا دبابة إنسان هو كهذا شيء، وأكره صورة كهذا شيء، تكل حق الدباني يدور قلائ كثابة وحيالي يكون عيهلاب يدبر خير عد بيتابة شيء، خير سموت بيتابة شيء، قوم لوط بيتابة شيء، فرعان بيتابة شيء، قوم نوح بيتابة شيء، عصيان كانوا وكذب، إنت يا وحي الله بي ee duuriga kharje bay ee xaqda dafiray ee raba iyo rususha caasiye iyo wixii ku dhacay ka sheegaysay waa ay suurada ka sheekaysay dadka wanaagsan ee adduunka eebku rumeyo ee xaq magla yah waxaa loogu talagalay iyaguna shaqiyaalkii ayaanka daran ee adduunka ku nool iyo رسولك عليه الصلاة والسلام إنه بريه ليسه وأيكه فيش وحياله قال ذو كده جيين يقول لليله إيه قرآن كده نمديس هذا لا أسأل الله <سؤال> قرآن كإنه حنيه أو سنساكي له إيه رسولك عليه الصلاة والسلام وحياليه يقول لليله إنه عداده أيه إيه نوحى رسولك اللقو عداده ناياه وحكجر قرآن الرنك مدام بيش أونيه أيه arin taatay xaqiiqineysa suurad warkeedaqimiga badan waxay ka bilaawday markii horada qiyaamada hawleedii iyadoo fi qiyaamada beeliyay iyo waxaa la ku ciqaabaydo ka qiyaamada beeliyay marka ay geer aad yareer tahay waxay way gudubtay masiibooyinka iyo dhibaatooyinka dacayaa goorta buunka qiyaamada lafufay oo marka ee أي معالمة الدنيا القدومة إركوا بابا أيو ملكوا سيدما أيو خدقوه دادان أيان الدنيا دا أوضن فالكالججبين أيو أي كادسة فإذا نصيخ في الصور النفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الوقع الرماتي دابطي طفد هذا واحد وقل يبدأ دخل الوقع يبوته الدنيا كما ركالي قلو رياد العاصيالة يا ربي درامه راي يددى هيالة وردوا يشريعاة مغلى اللبذة قول اذا رويت عباتي فاما من اثي كتابه بيمينه فيقول ها امغرأ كتابية اني ذنمت اني ملاق حتابية فهو في عشة جَنَّةٍ في جنة علي قول اذا رويت عباتي واما من كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية ولم ادري ما حتابية كانت الغاضية قول اذا رويت عباتي ماركي باهريالك إيه فاجيارك اللفظة ببنك و لباتوينك قد عيدونا هي دقالها إيه فرحدة كل مدون باهريالك عديسي أي دار هذاك سوردوك وإله أوكب لارنا يا سبحانه عز وجل وحا أو أفوري وحو أفوري وحيو قيب سمع اللفظ قيبو وحا لاركا إيه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وحا لارنا يوام إنه لقول رسول كريم قُرآن كستهلتين إذ بين بين مودين الله دين إنه لقول رسول كريم سدا أمرك ربك أغرى يا وحي أي يو كدددين أي دن لا وما هو بقول الشاعر قليل ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون حقا يمد تنزيل من رب العالمين وما دمك الا سي حق يجيني اي عاسيالك حديقن ايان لا قنناي وها لا سيغيه حديق <تصفيق> القران محمد ات كتميسي والله كنا بايو ولو تقول علينا بعض الا قاوي لا منه باليمين ثم لقد منه فما منكم من أحد عن عاجزين هذاك قال سهل في ولادهين كان القران لقمه سودجين ربي كنا kadu igaf aaniga rabiya oo sadaa igunno bo albaa insan jaro yaan cidna iga dhicin idan wuxuu la daqayay ee lala buun buunahay rasuulka ee mucjisada loogu aydaayo ay dunido dunduu garaysho waxa weeyaa rabu wuxuu ka leeyay injiri wuxuu ka leeyay injiri ma dhici karten inuu rabbi hafroos narno inu dagnado ilaa wasooga mee wixii rabbi hafreen arimaa saarabe ku daatay subhaana halka caawo haykeentii haddana adil la waawayna tusila yaquraanka rummiidisa warkada qimbiga badan suurada waxay ku gaba-gabayshay quraanka amaanidiisa iyo inuu quraanka yahay raxmad inta ala rumaysay u soo dajiye inuu quraanka yahay laakiin guuldare iyo inkaari uu وإنه له الحسره على الكافر وإنه الحق اليقين فصرح باسم ربك العظيم ورب الله الواسع بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ هذه الصوره وحان سوره تسبيل الله بايا بسم الله ان لم يجي مقع عسك شديد الله الرحمن نحاريس بودا دومدي سودا غارت النحاريسه الرحيم مد جار اهان النحاس قال تعالى خب ووجه الحق تيسوكي سيوحا جرا او لم فا قياما الحاقة تيسوكي سيوحي الاددفرا يو لم وحين ديارون تأهبه ومده هردى قياما قولك انتي خميسيناي اي قياما وحي اي وحي خبكاشا اي خميسي وحصوب لكل مما ايا ارقاق ايا ناحذيني فارقا نعمالي لكن انتي باني سي اي دفرساني ويوحا تعبتو با اي اي بيوك بايو كدعيسو ووحي دفرا لهردى قياما يو الحاقة qiyamadii shugeyshay waxaa la wixii la dafiray malhaaqatu mid waxaa la dafiray shugeysa ana waxaa runta asugeysa iyo macaytay taas waa tahwiiil iyo bunbun arrintada la waydiinayo arrintada aad iyo aad loo wayliye ay wuxu rubbi inaga inaga waydiinayo malh isaga qiyamada yaqaan kolkaas أول يريه وما أدرى كم حاقه ويسينايا ملحقته قيام ظل وحجر سجاي سأو حيل الضفرين حق وجاي سأو حيتاعي حاقه ويسينا ولا شيء يدور دبر القيام ظل مرك الله تلمامه إلا سهولين يا أرنت هذا الله وين يا جيء إيه وحقه إن أيض لا يساورون وحيل الضفرينه ويسجاي سأ سنظلم بين ذكره وتجاي سأ كل كأيض نظلم بعض حقه فيس جناني شيء شيء اي اوحي لدفرمودين اي ساي منحاق قطو تاسو معي تايو قول قاشا لابا قولو بياني ساي قيام ماذا اي اعرب قال لغو لفتاي فبووحو يري سبحانه كذباد وحي بياني ساي سمود دور هير سمود واستقاننا لابي صالح بان الله بيراي داد دوما احا ويلاء سمود آخاهم صالحا بي مصومر ناي كذباد وحي بياني ساي سمود دور هير سمود وحي داقي جران ماشاة لغضان باقورتون يشك يارو الصالحة درولي بحوة ميشيكو ياليال <سؤال> أولا سيارتا أولا تقا حدود كاود دحيا أيكو تالا ولي بحي سور عطان تاي سعوري كذباد وحي بانيسي سمودو كير سمود وحي بانيسي إيه وعادل خير عاد إيهنا واتقانا واتقو مهود فإلى عادن أخا مهودن بانسامرنى وحا الله ديري نبيهود با خير عاد الله ديري إيه ويامان بيهايينو وحي waad huradu haybaniin labada qoloba bil qariic qariicay baniin qariicadu magac labad oo qiyaamada leedahay qarqiga waxa weeye ka way markaad albaab uu الباب yimaa albaabkaad garaaciisuu iyadoo marka waxay garacdo albaabada maah qiyaamada waxay garacdaa wadna iyallabtay garacdaa waxay ku garacdaana idii iyo maaha waxa saydiya sadda idii na xadhan kunka marka qiyaamada la وادنها يقول لعيسا وادنها مارك يقول لعزانا وفاق رسادا كتا جيسا مارك يقر رسادا كتا جيسا مالو كف صعوضو مالو كييمت جران مايو وصدق الله إذ يقول وطرى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد قولك قاري عدو حاوياتي وادنها جراء عيس ايضادك حسكي يدرانكي يقر رسادا كقاليسي ايضادك كده جيسي سيدا وحقون كربك وعاد شرع وحى بنيه بالقارعة قيام ذي وضنه الجرعي شيء لابد أيام مسك هذا كويلي شيء أي بنيه حد يبنيه محل وابالمرية صام سموه شرس مودا قيام ذا بنيه فأهل كوه حال وجودا قيل أحد لافه وح لاركاف وح الله ركاظ إلى هاد شيء بينو صوم في سورة الحج بينو كصو مرني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم لكن قرانك عباره دي سار حديث قالوا واي كوسارورتي الذي لوو هلاغاي فهيرتموت حدداف داي هاي ديي هي قوم نوح لوو هلاغاينا حدداف داي هاي تبيش غير عبد لوو هلاغاينا حدداف داي لكن قيلدي يشنقرتي هرته دليكا دخدو حد حدو ربي يقامبيليدو قيافي الى إلى تالا غلاي daba weelana qiyaasi ilaa oo go لكن galay bay soconaan biyuhu waa sidoo kale laakin bi taaghi arag taaghi waa oo qeyla had dhaafad oo wixii la yakiine lagu tala galay jir jiray bi fixin dabaal سرصري كلمة shogay farfarri kalimatu sarfar sarfar madhan maani hanbartan tahay midii waxa weeyo qow iyo xaq daday an la qiyaasi kalin hooga kabadatay iyadhowa kulay iyo qabow la isku dar sarfarin qabow oo dhawa kulun oo xad dhaafow dhaban isbooni iyaguna bad fiin inta bay lugu halaagay sarfarin qabow يا جيري من أشد منا قوة يا نجتسارحوم تدريش أحد أفكار لوسا ليك فلكاسي منعيا سقود فطيع وحقرضو بنتنيا سارحوم تدريش يعاتية قوغضي يالجوها لجيبه إن في تدريش هركها يشترى سخرها إلى هيدريش وأوف ذي ذي عليهم خير عبوش هذا صدق على يالهم هذا يالتطوا يوم أيامين مع الميال في جلوه أربعة هاي قفطيع bishaan sanfur bayahay marka tirada bisha waxay maraysay laba iyo laba shan bisha sanfur oo laba iyo laba sano subax arbaad bay kusoo kalnahday arbaadii dambeeyay kulka tirisan waxa kasoo bixi doona sideed maalmood oo kala laba iyo arbaa oo lagu tirnaayo galab arbaad ay ka farxana subax arbaad nabaati قولك واسلاف رضو سعد سخرها إلى هيد devices وافد عليهم غير عادوس أولا ثم على يالين هذين يالصدمة يو ثمانية أيام ما الميال الجديدة حصوما كرر حسمه وحويه تتابع يكرر نمو ويصدق إما إن أنت واحد أعيه أو يرانا أو مرانا ما يرانا هين أنت كرر يا كسب بدن يا كدرزك سعطي حصوما كرر هو الصدمة جبتة كذا أيوم مغذين أحد قوات دبليش اللقوف الصحيح أي اللغون على الصيغ ذي. بل يا ماشي الكلام باي لجسي. فترى وحضر كيسة القوم رعد في هذا دبليش الأحد هذا. سرعه يجول الجالاتيو على جدوية. في أفق أوداع في دباد أوداع في دمارك في وجهه سرعه وحويه وح. هسيه درين الآن ضعي. وخير كيسية جرشن يصير على جدوية. قول كانوا ويني قوذي يا فارح ملا والعساوى كي كانواهم واحد مدة خير عد النخل جت ميره جهدي خاوية دعي جت كر قور ماي ولا فوينا يلمنك يا أنا ما ذي حباك مغل قول كاذبك أنت سك الجذا هو وكان لا ماذا حس كبد دلعي قول كم ما ذي حبا أنت استمدد أحدك جسوا جرتوي جين مل إلا كتوري أنت كروي شيتة يا منو دعي فكاس المدة جت ميره الدوجبة وكر قور ماي وضعيه المود كانهم وحده مدهره اجازوا النخل دي تيمره جديده نخل ياس خاوية عند عيود اني باسالي اني ويديي وحا لا ليه هي وربل هيت قبر قبت يد مكهر تو ما ديكرتن روحكن هيت مكهر واش قال لي اني ويديي فهل ترى ما ادركيسا لهم غير اد مو من باقيه النفكه ارطي ابدا وحا ويا افد يا بني ادمك وحا وشيل ايا اي افيله هو تاعد اللهو تلقى عليك معايماته وهو يجير الى اساقه وحبت باذيه ولا يجار عليه افو كالو لا لما فرده منك رف كلك اوحا هو يرخب دي لها دون اي اهيان كلك اقبرته جبال كمهاريون فهل صرابه اللي بجير لهم غير عاد مادو من باقية من نفس باقية نفقها باي وخير عادا ما عرقته ما هين حقين شوك خلقه ساوحا اللي غفر حشي خير تموت فرعون بالله تابت قال تعالى خب ووحو يري وجاء وحي يمت فرعون ملعون كباجي من عاصي فاجر انت الله أبو رأي قدن بيوينة الهنمية خب بني مالبادة بشكتين امرنا يري ما علمت لكم من الهن غير وحد عبدان وان انيقاحين وان ذين قرنا يا الله مارك امرنا إلا عبدو بكسي وينادي ووحو يأل ربكم ملع الله خب يالبادن باقل ايديهن وحبو اسان صاص لكي نبادون نبي إيو ودى يدي حاسدك قضاء إيو هو يوين ينكي إيو هل كاسو على نملك أصاب الله هو الإسلام في أروت الله سيبه أورتي إلح الإسلام تنا أذوق هذا هو أذوقنا نبادونك هو نبادونك أصدق الله فرعونك جوغه هو وحيث كل عيار وجاءه وحا يميد فرعونه فرعون هذا ومن قبل له مساكوريس كيف له كراكلو؟ أنت عاصي على الكهائن لم تك هيدبيني وواح كوري واح كذنبي لا بدهم الهي والمسافكاتو مسافيك وعول وراقو من لذول سمد جمي الكهائن دحر الميد بيتاجيران هي محدود في أرض بيكوجران ناسا على قذل ييران وإسرائيل هي أردن هي سعودية هي مصر أيك كل ما على قذل ييران وبدنا هذا النجائن وقرد عن هاي ayya gata ma shaasay بحر الميد majid ba la jira halka way ahaayeen shan degmo kaloomaytata hayd deggan iska dhaqan aad u ladan nadi luud baa loo direy waxaad ogeydaan bay ku kaceen dulkiiba inta la qarqooray ay degnaayeen baa dib loogu masmaaray halkiiba ay ku jiraan halka biyo u raayo on idi wax ka faa'iideen yahadermashi leeyal bahrul majid bay maaruf qadhu قبل له كهر يأمر قبل له لينكيسها والمؤثفكات تيجا بجدونتي وادجموني إنك نبي نبيله ما هي لي مادم بالخاضعة بالأفعال الخاضعة جف فيال وإذا أرسل عادي لي مادم مخطئ يا خاضر كرلبو أفهم ومخض هذه اللوجيره وأهو يدنب جو أقجلي كسر الآن وحن هنا كما أن قانون لكن خاضر هذه اللوجيره قفو وكسو سميون قولك اللماء بهن مخطئين بيهايين ما ايان هين خاطئين بيهايينهم قففك اي جالين كثية ما اكدئو جالين بالخاطئات قففيال بي لاي مادين قففيالك اي لاي مادين لها فعصوحي عاصيا خصول ربهن ان يجا خبقوت خصولكو ادري وكوان مؤتثيكاد انا لطلي عاسيين فرعونا موسيه هارون بي عاسيين قولك الرسول ربي ديرون لعاسيين قفكوين حجاكي ملايين kalga wixii كلا idab laana ay ku sii darana alla عاصيا saw wixii إذا rasuul rabbihim رسولك garrabbugo عاصيا way caasiye sawrta قدره عاصيا u diree caasiye maxaa iyana ku dhacay akhadahu alla oo qabsay akhad tan qabasho raddiye darat walama mujuji wa way qabashaan xaris ku قوانا وكاروكا للاقوهي قوانا واكي بيها اللوه فيه فرعان يدكيسي واتبدا لغو سيري مرتفقية قومون لودنا قوانا واتي للادفا جديي قوانا قبشا دير هذا وحد دافا ايه الله قبطيه فعصوه اي رسول ربهم قبي قد رسولك بي عاسيا قوانا فاعخدهم ايه ايه رب قبطيه اخدتان قبشو خابيه تنديراد انا لما تغلمه حل كان قومون نوحو الله قال <تصفيق> كأول وحين القيل ذي غير سمدله على جد طاغية بينك وسمرنا، طبعاً شيء غير عادنا عاطية بينك وسمرنا، بيها قامون وحن آه، هر كأنت الله وتبوين الله فري، أو نلك إلى الله برقية، أو قوة سافر ودن سمر، قوة نقرب برقاً، أي اللي ذي بيشكر من، قال كاساد دلدة، بور تأجدها رحيل كأجدها، ويلي الذي يتبان من، قال كسي وصدق الله يقول. ففتعنا أبواب السماء بماء إنه من وفجرنا الأرض عيونا فالتغلماه على أمر قد قدير تنسيديوز قال تعالى فدوه لنا أنك لما قرتي تغلماه بيه قوم النهلو هلاقي إحد دافه خير لا يقيني إيه مالغوطة لقلي إيه وحور الله مغلي أما الله أركي بيو سرود دافه إنك قال لنا أبالشيق رايا أي أن حملناكم كوين انها الدين illa inda kuwa la dabar goyo intii ka ay maayntaayna haynaa fa intii ka ay maayntaayna kubaray waxa la inoogu abaalseeganaaya iyuhu markay ay dindoodu dhan ee dad dhamaaday dadkiin la badbaadiyay farankood inaanahay waxa la inoogu abaalseeganaaya waxaan la kuwa la dabar goyo ay ku kaceenaynaan ku kiino iyo rusul diinka in فهو انا انك لما قرأت فغل ماهو بيوهو اي هير دافن بان حملناكم ادي كوووحانو ادي كووحفارني حملنا أباهكم ابي عبا يالكي او ياكي تبيران سيهل ووحانو كووحفارني في الجارية باني بيهدو شرصو اوني باني بيهدو شرصو اونيسا ايا انو انت إنان كووحفارني اون ادي مغربني لنجعلها انا انو اخيمتكوا اللغوها لاجي إذن كان اللايدين كوبة البادية يكاية الله لكم إنتينا النول تذكرةً وانو أدقوهاً سنتانو أيضاً وحيالاكو كعان أيضاً كوكعين وطعيها حادثة أما أرمتها بعد كوها اللقوها لاغي إنايوها ليسو أو يحفظي سايقاباتو وذنو لكو واحيه دكتي وحمق ليس دكتا وحمق ليس لنا والأبال مرنايا دكتي الله afii asiyaalka wixii lagu sameeyay oo gaatay intaas ka kugu fiirane inta ku hinaa oo do yaa cidow wadada ha mar Hadii nagu yiraahdo maashata walaalaha ka didanashi ruuxa wax ku dilo ama liba wax ku uuro uusk markuu u sawray kala arran kolka inaguna ku weeshaleen la hada gayashi ودقفمك كجل ليعطان وسائرها إن أرنت أولي صور قباطه وذنون دج وعيت من حولينه فإذا نفخ في الصور قيام هذه حولها ذوات المانه هل كتوحه ويسور جدوم كيو من ذمك يخرم يسوم عالم هذا في هذا الحالة يساقط عليه حذنده هذا أي بربورا ينار قال تعالى خذوه يفا إذا نفخ هذين لعفوفه في الصور بونك قيام هذين لعفوفه نفخة كله فبس واحدة مدع لن أقول لقو علمي مرم بابوب كل كان النفخة دهتان اول بينا دور جير القران كسو مرني دور نفخه قران كسياجي نفخة السعق والنفخة البعث والنفخة الفزع فهو يئن مر لقفو فو سعق ايا فجعي او اسكمي واتلقو دماني بعثي كل كان صوبحي كلها كا مده اللقو صوبحي ايا مدلقو بابا ايو إني اللي بدأ جيران ومحقر لكن مرك فج هي صاعق <تصفيق> مفصلين تقارب الرأي كراله أول اللبن قرب إلى عيسام يدهورة عمر نوال لجو أرجعه يا ولد جساجا يا مرنا والجو بابا يا لكن مدها دعوة أي نجوجنوا لبذا متنا معها واتي الدنيا اللجو باب بين أيه قالت عل خذوه إلى فائدة النفخ هذه الأفوفة في الصور بون في قيام هذه الأفوفة نفقة أفوفة واعدة مده و حملت الامر ممكن لقادو مستقر او لينغوي لينغوم ماي سي قرارك لينوغه ديقن كوتاغني دونك با والجبال دورهن وال فوجناي الا واقعك كامله فدكه تا والريقه يا دونك يا بوره واحدة ريقه واحده ميد انت اللي شاد كباش انت لا قبطه ليس لو رييو او إلى وحور في يوما إذن ما لنتالك إلا فجيا يبوره لقيعي أي وقعت بعض الواقع تدلعي وقعا وما قيس إذا وقعت الواقعات تلو سمرني كل كواقع رواقع يمر قيامدا لشاك سنيها يدرك قارله يهدي مايسو إلى نم قاعد الواقع وقل جي تداعيس هوالك هيد انفك كجرو مركي داعيس مركي عري ما دعهم لا أرسل ما نور القرآن أو بره كوسابسون وعادك دونتا وكانت الجبال كثيفا مهيلا ومر مرن وحداركي دونتا وتكون الجبال كالعين المنفوش مرن وحداركي دونتا وبسط الجبال وبصن فكانت حلاء من بص كدع مرتبو مركه لشيده لخيقه او دقيقنته كثيفا مهيلا كثيب كو هو تمو حير حيبها دكو تقانا اي, اي سدا سغرت ادموديد شوبشوب مايه kasa kasiban mahir la jira marka kobo aad ka soo noqoney marka la waadareeyay dawooyii dafaysay kalciil manfuus eehn muwasuf la gurda bixiyay oo laftiisa laga dhameeyay oo si fiican loo dilay halkaas oo booba ya malakab samay halka marka fee kasii kasiban tahay marka ugu dambeysaana boor la saireeyo noqoney haba am bunbax saxayn noqoney jacalka aqalku jirtid oo qoraca وحل قضان كرانان نحي وحن سأوهيها باي فهي كأوهدن دايبو حل كأسي كدن بايشي قورتي السمنيز فإذا نظيق ملك اللافوفة فسه ردونك قيامه نفخة كالافوفة واحدة ندى وحملات الأرض عرضه اللحنبارو اللفجيو والجبال بوره اللفجيو فدكة عرضي إيبوره اللشينو دكة سينيس واحدة ندى فيومئذ المالي تأرمها الدعام وقال dulki waxe ku dhacay samadi aw wan sagta samadu way dindilacda oo faahe samadu yawma ibn وهي waahye tim tabanaw waahye wa waxa weey dharka markii inta abaar la qabo u dhamaado daaran la yira hun talayra marad intay dhamaatay googodo oo xafitoo يعني lagu laashan to yai noqanay sa hun ama daaran ama marad maatay samadi oo markii intii أولفنا أو هنا أو إبرة عد على إسان لوب أبيد هي دينواد وساقة السماء سماد يبادل دل عدا وفهي سماده وهي يومئذ مالنتا أرنتا أيد عربي قياملا وهي تلميذ دل إحسان إبرة أولفنا وين هم أخو لما تيجي ملايتي ما كسمادا كل غنيد أول كارك يدي تبين والملك وما على أرجعها أرجع إسماء سمادك كارك يدي معلم تأتمين إلا صمد الكبغناين يدينا اللفمور أو يدي هذا إبربحدو ولا ماتي كل كأول ملك ملاكته على أرجعية أرجع إسم اسم هذا قارك الذي كشجنيه عشى كمرك عشى إلى مالنت أوعها هيس الحديث بصفاء روري مالنت أرينه تاجينه أيوة تاليه مشقده الصوتة عشى ملك مقام هيسا حدر سأفر باهيس حدر أفر باهيسا كلها سيدات بها قرآن كوشيغي إنه سيدات ملاقيهين هي إنه سيدات صفيهين لبدا الرئيه مفترين تواشيغين ويحملوا واحق قادة هي ربك ربك عرشي إسا فوقهم إساقوا كركودة أويهي يومئذن مالين تارين تاردا ثمانية سيدات بها قادة عبد الله بن عباد رضي الله عنهما ثمانية صفوف من الملايكة ابوهين سيدات صف أو ملايكة كميدة تاكيد لا ريبكاره الله تعالى ادوح يرفان ما منروح وفي الاسي كتابه بوق عملكيسو كو قرنا كريمني ليعانتي سمي ديغلاسي أصحاب الميمنه واتين صوره الواقع كسو شرحم اما منروح وفي الاسي كتابه كتاب سيته يمين ييعانتي سمي دي كل كامينت لوغ ديبو غران يا انو غولايسي قام يتحاكى انك كل كو وحي دنا إنه قد يبو غرانايا كل وليه ما ميدس سو تاغال لييري اي بوغي ميدس لاغا ساراي فرح و هو ورنايا إنه اوديب اسا انو هرتو وي روغا كري اندا كل كازو صاحب ديال كنزيه انتج ديال كلور ولا ولي وربيلارك اليك يا غريك توم ما واكل ضبطك فيقول و هو ورنايا ها ام اسم فعل وي خلو قاسو ها قاتا دبل <تصفيق> أني وما عنك أي فرح درك هذا أغري أقرأ أغري كتابية أني كتاب كأغري مركسويل هذا مركس إن الله أغري ساحديالك يا أنتي جعلي لي رادها فكون جيل أيو رادا إني أني ذنم توام ملينا أيه أني أني مراقق إن الله كل مدون حسابية هذا بنوزن كأي لوجو جنايا لوجي لايا وكتابي حسابي ولا الحساب ونكتب الله كل ما يوام ملينا يبو رادا سيكون ملينا قولكم وحكم علينا الإيمان والعمل الصالح كدة ذلك قل لكم إيمان وعمل صالح كدة ذلك من يلهذل منها يا أبداً إلى ذل كما دعه قل كحسموا ذني بالله من الأعمال الصالحة إن إلى خير كما لقته أذى يقول لكن عمل خيها يا قل كاسيو ونكسن تعي والله يسفي إلى نو عير أنا عند ذني أبدي أضونك يوحى إلى ما لقته هيبوين لكن هذا العمل في آهن اثر خير كما رئيسه كل كابليس بانتوك وغارتي ودبنكو حفصدي ما كان دخل لايه او كل الهي وعفوكم غضنا ايايه وغفور رحيم بوكم دمه ضافايا هي ودني ما هيش كان كل كواغرور يا بادل نمول أني, اني اني قد انا توان ملي لاهي اني اني ملاقد مثل كل منا يا ان انا هي, هي حسابيه اني قعكارته كل كاستنولسي سلسل ما مو كبير فهو وكا ستعب كميه في الله جالسين عيشات نورالجوده هاد بقول سجن ياي خال ليه تن ومقصود كويه ايق واسمه غالبه عمل ربنا غالبه وقيه كل كان نورالو اساقو نورالكويه ايق غاليل لوجي فهو اساق في عيشات نورالجوده هاد بقول سجن ياي نوراش عصو خال ليه تن رالله في جنه جنة جده البكوس ودنياها عالية سرّيسة حسن ومعنى حسّ جو عويا ملك ركوتال وهذا رب الجنة هذا فضول السماء كسيسا حق معناهنا الدوحة على أركي كريم ما لا عين رأت وعين ولجئ إلى أركين ولجينا أن قلب بشرك عند قلما غلبا بناش أوجتال في جنة جنة جده البكوس ودنياها عالية ملك ركوتال وواحد جملة أسرية له يطوفها من الجورس دازو Daniel ilu dhay oo geedheed inta kor buxan wasalkadu koreyo ya barcodus oo qoya qolcasa minjifa iyo minfadiya iyo nintaaga suuunaaya mar baan gacanta la صدقوا إشكارا، ويقال لهم وحلو أرنا إياه كلوا برواق ذات أكيسان ألا وشربوا ملابك أي عناها أي خمر لها أبدا، هنيا إدينك ووليب الله يدينك وجعل دين أيوب حال إنت الله يدينك يا هذ، الله يدينك سو الله وين أيوب همبل يا الله يدينك ودار أيوب هنيا إدينك الله يدينك وانا سببتي من الإيمان صالح بما في سبب أسلفتم أظهر مغتصك في الأيام مما المجنود الخالية تختي ومش المشاركة لا دون تعلقوا تلقو ما مش شقدي هذا الجورة فلك واحد يأذين أنت اللي يقولونه اللي هاي ما يدسان توه دم شق على ليه مش المشاركة ذوقتها حق وقى واحد أرقت بدماء أسلفتم في الأيام الخالية مال مه ما دولي دليل إلا بربري وهي أظهر مغتصك وإيمان عمل وناتس لها سباب تات على أبت أيوح عن أرك كل وانا وأنا كارم. قال على شقيس. بما تسلفت أسلفت من هرم في أيام مما لم يجده الخارية تكوي. قال كأسي من خيارتي كأنا بحني. أرجاسي وأقول لعيارك. قال تعال. خذوهر والام من خو. وطية التي كتابه. بوج عمل ختفي على الشماله. لعنت بلي حلاقي. أول بين سوسر حني. وأصحاب المسامس ما أصحاب المسامس wa taayno soomarnay kolka wixii rabbi diiday ee xaq dadaw maray ee rusul xilaafay ee caasiyalkaa booq wixii la ku yaalbiixda laga siinay wa ma manru utiya kitabahu laseen bishimale laga siye gacan ta biixd horto qurunka iyo marmarka uu yaala arko ماشيل الدONO محل إيه جينوا؟ وجان تيدا باللوجلي كل كاسوس سجى شلينا يا أولي يا هي الله يسني عكوية لم أط لاسين لعادنا كتابية أناجا كتاب كيا أولم أدري وجان لعادنا ما حساب يا وحى تاع حساب تيدا هنا يحنتها هنا يزمتها هنا بقى مبلي غل وجان شدا لرسو تجيب وكان محتني اللي نروحه ما هو كررتين هدي عذاب اللي لها إيش العذاب kol kaal nahaynta horu ka ala alaya walma dir ogan la adena ma hisabiyah hisabtaydu wacayta mahaban ogan wari buray kol kaasu yidahay leeyta aku geeridi an dhintay e kaaran mahay wahan gooyday alqadya tarodan ban mid goyshun oo wuxuulay mahada la isoo bixay hadaan dhintay geeridi an geeriyodeen dhintan ku baabay tarodan ka hunayso la hilaal xisaab samay xisaabta hunus wadahay oo ugu leeyahay geeridiin adduunyo ku dhintay farab midgoysa oo arina ugu dambeysha macay u ahan weey yaa leysaa geeridi aan la siicay ku iyada ee kaan macay geerida uu ahan weeyday alqaaliyata farab dan midgoysa waxa ka dambayn wax halka suu adduunyo wixii uu ku dambadaayay la naanti الوروريني المنقين من والبديجالي كوا وحي مطر. أودي حاجة يا رك وقولي لها لك وحها لهاك سمي. عني حاجة سلطانية ما لحنى ما ذي ذا. ما أنواعي أهانة وأذكر من ولتها مالكين وحي مطر. ووكركش الليني يا بل وح كل يا رك نرسي أدويه يبقرني ما ذي شي يمدحني ما على علي. يسوع عن ربك قصد شوفها يوحك كل خذوه فقوله إلهو على ملاكنا نحن داير داية قبته إقداد كيسة هي إربهيسة هي جاميس هو دبر خجبيه إسحاح الحلا سوا عباس ده ما أخنا مدقي عني حاجة يا مالية حولها يجي وعبي حاجة يا كم أين ترين هلك واحا هلك سميج عني حاجة يا كهلك سميج صدفانيا كل كاسار ربي هذا ملاكنا خذوه قبته ذو الين يدي بالوطل بناي قال لي مواهيك انكاري يا إلهي جهل لا جاء انت خذوه قبضه فقل له اير في اللي قواتين نور لا دعمه هيا لقنت يا خر به ولا يثق وثاقه واحد سدوا ردوا و اير و هو اير ما جير خذوه قبضه فقل له يا يا قفورك والله قندارينا ثم المركاد جعمه هي في كركي في خر الجحيم نارتي si loogu tala galay karnabiid gaay ciima waxa uu mid laf iyo lub cusilay oo aad u daafay naar si jahima hayde qowey oo geed lafa saluhu gali goor tag gali sayna sooma dadada dheer xilsila kulkasta xilsilada way nigii ka badatay oo toddobaatan dudduuna dudunkaana waa kamaalaaysta way nigii ka badatay sadahan bar looga هي نار بكوثي بحجرتان نسأل الله سلام ثم دفع في سلسلة سلسلة جدهت درعها لدنكادو سبعون دراعا تضباطا لدنو يخي بذراع الملكيوي وهو يهل النار قولوا ووينينا رسولك عليه الصلاة والسلام وحال ليكيني اقوثي سبوروه يخلقها قلقها سبوديا والبوحد لا كانا يخلقها مالبا لوكوثي لكي جوالبونبونينا يخلقها إنساء الله إكبار نارتا يقواحي قالك وجهك سلام علينا ولا شو عينك ثم دبلي في سلسلة في سلسلة جلهد نرفع رؤون كذا تبعونا زراعا فدبابات بدونية فسلكوه قليل قالك سعيد لوش حمينا يايو أفسد دبلي إن أنت الله يبحيو يلا يسكون حريات فسلكوه قليل قالك عقابك لعذ وادرك فإن لا أرجع حي واحد لبعيثن قريبا كله عي لكنه وحب قنح دونه بارث الصوبك والألف كومة لوش قارئ تعال خذ وغ الألف أنت اَلسِلَادَة يَا دَبَا تَضَعُ لِمَحَلِّهِ يَا لَكَ إِلَّا وَجْهُ يَرَى أَنَّهُ شَكَّ كَانَ وَجْهُهُ هَانَ جَلَّ إِلَّا يُؤْمِنُ مِذَا نَنُفْمَايْسْنَي بِاللَّهِ رَبِّكَ حَقٌّ لُغُ عَاغُويدُو الْعَذِينِ أَي وَي مَرْحُمَايْسْنَي إِلَاهُ وَي يَسْقِكَ دُنْدَ أَبُورَي خُمَايْ بَالِگُو وَلَا دِلِگُو وَايَي مِيَادُو نَايْسَامَي إِنَّهُ بالله رب الحقل وعابدك العظيم الأول ولا يهمل نفسي كم عن أننجين ينفك رتونا على طعام المسكين ضتك جلعتنا اللي تجد ليدا عن الصين صدنا نفتي ينفك رمدنك كم عن أننجين بل نحرس الان تعرف كل يوم بعد عبور مديح كل كذك كلي, كلي تجليعتنا مساكين تا إنه وحتره أما وحلا صر أجره ما قري ضبق اللب كي كبر إلى هبوط فري كي لبنا نحرس الآن يا دفع الآن المساكين تأرك كل كثا بايسا ولا يحوض نفسي سكما أنا ننجرن على طعام المسكين مسكين, مسكين كعنتسين فيه سكخر ما حد مالين يسا ولا يحوض كان نفسيش يا نفكر كو أنا أنا المساكين تلون نحول وحلا طرو هذا يدبر تلا كل هذا كديني جري ما حد مالين ما كديني هاي كل كاللبلة دم يبقى الله شجر مركز على ربي سبحانه فليته مصوغني له عاسقة اليوم ما انت هنا ماشين لجوجا اخيره حميم القرابهكم له حميم كلها له فصيله صاحبنا والله له فصيله قرابنا والله له فصيله واخويه واخ قرابه او كسوغ دوانا يا ملك واخ صاحب او ادبعه يو نحيانا ملك كل كان اركه ويسالها اي الى قفل بواكه على الراي ولا ضفراي قال لا قرايا وحصاص يا رب كل كاس ربي سبحانه فليس مصونا له يسجد اليوم ما أنت ها هنا ناشا للجوع وقيامي حمينكم ولا سائد يا قرابطورة صلوا محمد بل كن عظيم ولا طعام كن جرينا مل إلا من غسيل عرنك كامبوجقة عرنك كوعد عنك ساكيمدود غسيلكم وسديد وحنين بس كن النار تعنتي لعنك كسر مايا كسر هذا نعمة ولا طعام كن جرينا مل إلا من غسيل عرنك كأهناك قد هذا نعيم مهان وَاَكَلُوا قَادَمَ لَا يَأْكُلُهُ أَرُنْكَ أَمْ غِسْلِينُكَ مَعُونَ إِلَّا الْخَاطِئُونَ كَوَقَفَكَ كَسُغَلَيُنْ بَاعُونَ وَأَتَيْنَ لِلْمُخْطِئِينَ مَا هَيْنُ وَالْخَاطِئِينَ كُلَّ قَدَمٍ بِهِ كَوَقَفَ كَسُغَلَ سِيدَاو نَحْرِيسْلَ إِنْ حَقَّ الرُمَي أَيَاعُنَ لَا يَأْكُلُهُ غِسْلِينُكَ أَمْ أَرُنْكَ مَعُونَ إِلَّا الْخَاطِئُونَ كَوَقَفَ مَا هَيْنَ عِدْكَ لَكَ كَأَنَّ مَعُونَ تُوا فَرَاوَ سِمُّ بِمَا تَفْسِرُ مَرْكِي لَغَ بَخَي عَاصِيَالْكِ وَحَن hal kan baaraha wa wayn baayimid daaruhu labay u jeedaan suugid quraanka xaqnimadiisa la suugaayo iyo anfin rasuulka wixii lagu sheegay lagu nabay laga anfinayoo labadaa faydaaruhu ka kooban qaalata taala fa biuhu yir fala fala amru talaamma kama yad'amu shayku binawasa ya aqsimu wa anara ya rabbi subhanahu bima tubsirum wa ملائكته أي الجنك يا وحي الله إذا أركي مخلوق يبغى والله هذا كل كم مخلوق قدام بالقول دارسي وهذا رأسي إن هذا إنه مبنى لنا إنه كله دارنا فبما هني وعكره وعن رسول كويري من كان حايفا فليحفل بالله أو ليصمد أما إله كسر كله دارنايا مرنق ku كله فلا أقسم وان دارنايا لما تفصل وحلا كثاني مخلوقات كأيوه وما شيء بان اذا لا تطب أركينين إنه قرآن لقول رسول رسول قران كتب لنا لو اقرنا لا قول رسول رسول اريوي كريم ونك قرانك سبع ميل با لعسقيا هذا قول رسول كريم النبي محمد صوره تقوير باكو من دوت جبريل لو واد مرنا الى الله لعسقيا وقال الله لا تسبخي الاهين اثنين قول الله هي كلام الله قل هو الهنا واحد في سوده جي جبريل واحد في لوسودي النبي محمد كما قال ان غيرنا ذلك كما قال فهو صدحة بكوهاد لهم لكن صدحة بكوهاد لهم أسلت سألوه كيومي إنه قرانك لقوله الرسول قرانك لقول رسول هذا لوكوهاد كما قسموه خصول كاسوهد كريمي واناك بالنوي محمدوه كل كيسده قرانك اللوصه أي يا رسولك وحياليه أي كشي يقاين قرانك أي كشي قال تعالى ربي وما هو قرانك معها بقول الشاعر نتقف يا أولاشينا معها قليلاً وحاصير ما هذه الأدوية تؤمنون أنت أطرمين إساء ولا بقولك كهين مد وحشيك وقرب داري تصال قولك ماء مد وحشيك وقرب داري تصال قولك ماها قليلاً وحاة، سيرمع هذه تذكرون أنت أدوان سم يساء حدوثنا هاي من تصالي القرب دار لهذا أما قباياك يمرويا هاي سنزيل من رب العالمين تنزيل جانجوه حقيراً لقد دجين من رب العالمين وكربي قالها ابو تمام مولايق الله حدجي باللي قد ولو تقور عين بعض لقوي هل كان وركي هره ام بيشي اكن هدي رسولك او غفو او ربي او كنبو اني إن قال تعالى ربي وحي ولو قر تقولوا اسكه لا هذا لن لقود تر او لن ملكك اسك كل كاس ربي له لو تقور محمد حضور إسكح حضور علينا أنج الله أدوشنا بعض الأقابيل هذا لي على بركه من هذا البندالي وحير وهذا الكميدر حضور دوش إذا كنا و إسكيره إلى روح يلا خدنا و نقبان له منهم محمد حجيس باليمين قبان وحكة قبان, قبان له واليمين تقوى الوفرة خدبان وعكة قبان له أما باليمين بين عم مديقان سو كقبان له أما قعنت المديقان كقبان له قرث أن قبطانا ثم دبابات لقدعنا ونقيلها منهم عمال اجس الوتين هل بولهول حين يجي لكوا دم بك جرى له حدو هل بولهول ثم دبابات لقدطعنا ونقيلها منهم عمال اجس الوثي هل بولها ان كوين لها حدو يغفو ما ناب إذن فما منكم يدينك انكم مخلوق انا يدينك من أحد قط انهم عمال اجس حاجزين اجت واحدة إنكارانا إذن كما جروا فما منكم إذن كما ما منا حاجين قف أنا محمد عجيسا قورتان هل بقول لها جرايين مذيك تقبانا أيو حاجزينا إذن مصرق نانين إذن كأتشي قيسان داية قرآن كان أنا إذن كي مدو قرآن كي بأمركة اللقبة قبايي قول رب يري سبحانه وإنه قرآن كان يشينا لهو أغرنا أيو لتذكرة وانوي للمتقين أنت <متحدث> كفر يا معفيا اسك الى ان ان شاء الله كبقي سوالو ويحي او وا اغني لنا يا ثوابك يا توبيه في المال مايا <متحدث> عيالها دباتها كينا يو غديغايا انه قرانك لتذكره وانوي للمتقين فتك الله كبقي وعانو يحي الا ووير وين ان لا با لنعلم واغني ان منكم اسكو قرآنك وانا حدنا واحد اوغى اي أن منكم ايدينك ددك ان ايدين كم مكذبينك وقرآنك بينيك قيراً أبغلين بعيدين كجيلاً لكن غار قار كاسي ما هاو دنبين دونا وإنه لحسرة عال كافرين إذا قوم ميسا لا يتكو دنبين إيسايو وكوه إنو هادا عربك كوه إينا أولها لموسى كتابية ولم أدري ما حتابية كوه إلهو وإنه أنه ربيين لأن علموا واو إجنه أنه منكم إيدي كميديين مكذبين كوابينية وإنه قرآنك لحسرة قوم موي على الكافرين وقالوا بيكورك وطبقوا ومكوية وإنه القرآن لحقو اليقين كنك مدام بيسوه فصبح رسولك شرفت له واحد مفتاء باسم ربك خبك إيا مجئي سوحا لحنا من قدقي كهو خبك العظيم او ويناو مغرضو مجلة مجاري سورة المعاري معاري سورة هذا وصورة دي تضباطنا ذي المعاريج بيكو مكية مكمل أيده هذا وافر يا فرتن. هذا صورة دانو هذا شيء. وصورة مكية. هذا نعقيدة ذا إسلام كأيكة هذا شيء. هذا نسيجي صورة ديوكليك شيء. آخره. هي واحد بده هذا آخره أما أيان ذري عذاب شيء. خا حذا. آخره جرتا. هي دفاتر شيء. تك ألهب مايجي. شيء. مجرمين تأله عاسية. شيء darta la isku afar marinayo اللي lugu warayay aakhira waxay kala kulmi doona waxaa uu la fadhdara waxay surada ad ugu hadashay daalada imi ka joogtay iyo للبعث ay dafireen lilbaath wa nusur indiblo soo baxayo oo la isafar marinayo iyo waliba jeex jeeska iyo kibirka ay ku السلام da'wada rasuulka kaleey salaatu wasallam surada war ka dadiin iga badan waxay ka bilowday kibirka ay reer maka kibireen iyo madax ay يا جس جسدة ولي وجود دقي عذابك أيكود جس جس كلك على ما ما كان تي ما راح وذاك كذو كذلي واحد الأورنجي إنك نظر من الحارس بل الأورنجي كلكي رسولك على إسلام وسلم ويجري ورديا الله كف بقى وإذا فمئي وإذا غاي حذاب بإذني معناه أيوجري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامض علينا إجارة من السماء أوكنا بعداب علي وعذابك الأبناء وقودنا يسو أي أنه بدأنا نفسي وسأل السائل بعذاب واقع أي كب الله بطي وحي تأوي قلت المجرمين في عاصيالك أي أي كسيا كيسي فحي يارها إيمان انت قيام نيابك الله قلت يوم تكون السماء المهلي وتكون الجبال كالعهني ولا يسأل حميم حميم تأسئوا هذا الشيء وحي قلت بكال دكار الشيطاني عذاب بشرك اللوية قال أوه بشرك هدول لدن يهيني إنه كبرو هدو اللي <سؤال> تانا و بختيارك عونو تبعا داسك شكا تلمانا يابله و سورة بإمان دونه و مؤمنين توا إليهين أي شكتا كل <سؤال> قصة وحي <سؤال> سورة دوتاباتي تتعاصي يالك ها تذا اي رسول اوه كبر جرينو حد الله فرحه وده جرين ورخي دقيم قبل وحيقو وقبائز سورة با داروي وحيقو دارن وحيقو دارن اي سواحن بعثي اللي يرى اي مشرقين تددين فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان الله قادرون الى اي سوره كغبغبهيش باصي غينو ياي وحدبه وكما دنبايشو سبب النزول باي سوره عبد الله بن عباس رضي الله عنهما با ورناي من كان نبري من الحارث الليله يا رسول الله هذلي او وريان اي بيد العذاب اذا عاصيالك لو آير اي الجوق مر كصوبه دوا قوير اللهم ان كان هذا هو العقم من عندك فانظر علينا من السماء فامضر علينا حجارة من السماء أويتنا بعذاب ألم فورتاشا ربي يلي السائل بعذاب واقع للكافيين مدباب انتو وحو البصور دافي يالي الهو عذاب نقصه دج وانتو وح ربي اللو ويديس تايب عذاب ويديس تايب سورة بلابات واطنة أبدأ هذه السورة وعن سورة تتنكو بلابا يا بسم الله ألما قل عوز كثبي الرحمن له الرحمن نحاريس قد نحاريس مد الرحيم مدقار هاني قال تعالى فدوح يسال ووحو ويديستي سائل ونظر النظر بالحرف مدوح ويديستي لايه أيها بعذاب ويديستي عذابك واقع دعا للكافرين القالفة أصع دعا يو ويديستي عذابك سواليبا ليس أوسنو له عذابك دافع أحد غيبة عذابك سوم من الله اللحظي كيما دو ويديستي الليه ذي المعارج وحيالها اللفه وصاحبكها معاريته واحد واحد سمد اللغفوره ملائك توقفوش اتقال اما اسمائي بها النقطة اما الابك لها النقطة قلت الهي معاريته معاريته هو اسمه اهلاوه الاب تعرك اللغفوره الليه اله الله هات عذاب كيمات ايو ميت ويديست الهيوه وي. وإن لصعدة قفكو اهد ليسوء ويديستي وإلى شقايا شاء لهوه ويديستي مد ويد ويديستنا بعذاب الله ويديستي عذاب كاسوا واقعين للكافرين القالة دعا عذاب كاسوا ليس وسوسنا إلا هو عذابك دافئ واحد من الله الله هذه الريبة اللي هي دي المعارض ألابت عركة اللي قفو الله وصاحبك هو قلك ألابت عركة اللي قفو لي غلد قفوش الله ودي بارك تعرضوا الملائكة ملائكة بافوشة عركة قوتها هو ملائكة اهدن والروح ملك جبريل اوكار اهانت إليه إلا إلي الله إليه فولان. و xam tadbiirta maamulka ee Rabbii الله ka jangooyay ee dhulka la keenay ee la fuuliyay wixii baa hadana Allah nuxdan sida wax loo maamulaa ya arq yuddu al amra min as-samaa'i al-arbiwiy thumma ya'udi ilayhi fi yawm al kul ka maamulka xagga laga soo sameeyo dhulka والروح الجبريل ya dib سوى loola noqonaayo إن wa ha fushah al malaa'ikatu malaa'ikati wa ar ايّا إليه إلا الله بيقفوه لأيّا في يوم المالين جديه بيقفوه لأيّا كان مقداره يوم كهديل قياسه خمسين ألف سنة كنتم كونه سنوح لأيّا يوم كا كنتم كونه سنة لأيّا يوم القياموي. في ذاك بعض المفسرين قبل قلبن هاد يرنوح إليه معها ومصافها بلك أيكتك أيّا الملائكة وماملك الكفرين أيّا إيّا ماشي أمرك الربي جيّن أيان. أول يكان كل كلا دافو، فدولا ساملا دافو، ماشي يربي هو ورجينا أيه، أيه ذلك أيه هذيل اللي قيسوا واحد كلف ليه، كم سنة كنا سنة، يقولش أنتي كوك على في يومي حل ما لين جده، ومركت تدبير سحري لسمعي، ما أنتن اللي فلية، وحيد على هاي في يوم جيوم، في كان مغداره يوم كان قدر فيه سويها، خمسين ألف سنة، كم سنة كنا إلى أبو قال رسولك الله فراشورة ديوامك إذا ما ما أرسنا جهادك وليلما أجبيني إلا بدل قاطه هذا الحمد إيا وحيكوها الله يعنلو دل قاطه قال تعالى فدوحوا يرفاص بير دل قاطه رسولك له صبرا دل شو جميلا ونكتوه ومارك دل قاطه نيزي واحتبروا وايه ومالوا وحيه له وايه اسمه قلت بابدورا باته وحكاموها الله اسمه صبر شرف له دل قاطه إلا وحيه wa ay aakhiree aadabkii mooyaan ba eedan miska fog bay mooyaan oo waayada ilaahu caab no keen inusan imarin oo san suura galahay oo dheer yahay bay horta hore suuraaysteen ilaahnaa wuxuu yiri wana raaf qariiban annabaa ka aadabkii sheegay in meelo inusan jirin oo waayabaa ku filan in hum iyaga aronaa aadabkii waay u marayee ba قرت ألكو تلاقلو إمنايا قرت إمن الله واتم يوما ماليا أعداركو إمنايا تكونوا سما سمدوا أيها أنتو كلمه لمارلا دلاليو كله سمدن أذا يجر مقال قوة له أيها صيوبابايس وحين نقنيش مهله مارلا دلاليو وعلى شيدي بين نقنيشا كلمه مارلا دلاليو كله وتكون الجبال بره أثكان وحين نقنايا كالإهن صوف لغور دبجي ما أنتي قيام على وكذا عذاب كان يشه قال يا مايو وما كان الله ليعذبهم وان تفيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يسجن الا عذاب في كتل غريب ان بدلوا الا اعبده شيئا غيره عسى في النفس يا ريت درتي عذاب كيمان مايو وتكون الجبال ورهن وعهانايا كالعين الصوف لاف بي هي وكله ولا يساله من ورشده حميم مد غراوه حميم من مد كلو وقرب ورثم ماي لو باذ يشكرنا ايشي وكل ما يا وين اشكرنا يا لكن وحش ويدين ما يانو من ضمنته قالوا كدوا ما هيا او هي. وليه هذو الحساب فوق سو بيته يري الى هاير يبصرونهم ويذكرها يا قرابه وقرابه ساحبك ساحبك لكن يا نباطه قال تعالى خذ ووحو يليه المجرم فاذنبوا وين اله عذاب وحج علي ثمدنا لو يفتدي إنه إسفرته من عذاب يومئذ ما لنتقي عذاب كذا إنه ببنيه ولسيس إسكفرته وساحبته أفضأ وقضأ أضحضه إسكفرته وأخيه وللك هو إسكفرته وفصيلته جربك أوكاد الشيء فإذا أوكاد الشيء التي فصيلته تؤويه أدوك كدوم الجرتي يسكدها بان انتا كلية ماءها ومن في الأرض قولك انتا كنو القيد جي قوت انو اسكوفرتو جميعا ثم دبادا ينجه ينجيه اساك اوباد بادو دوني قولك هيرك اي قارتي اردك وحي لغن دم واو نسو در اي افدي تي او والالك اي اقوسو كدرس اي ادرينا وحكو نول انتا صدق انتا اللقبتو اللباب ايو اساك اللقب اي ميود دوني اي مجرم وحكو كاسي ميدو مال مرشام افضل بحسبك لو قادي لو ادو المجرم كالنبي قويه وحوجعل ياه لو يفتديهن الاسبورتو من عذابي يوم مالنت عذاب يومئذ ما لين تعذابك الا ببليه ولسيسا يومئذ نقروص وصاحبته يا اسلامتي زو قاول ولا الخيسا وفصيلتي زوجك الدرسى الا في فصيلنا تويه ادونك كدون جيرته سو دوان جيرته حنانه جيرته يا في الأرض تلك جودي سكونل جميعاً دامسون ثم الضواديد ينجي سقاب الداده أيوج على سنا يا كل هني سماعي ولا واحد هليوم يكلظ ولا واحد هليوم هذول تأووا حجلا دبايا نار تفر على قصارا مجرم كارك إلى أخره إنها نار تفرت على قصارا ي مجعد اللذا الليجى اللذا أيام مجعد اللذا سمو خبطة وقرنتوس نزعت واحد سبيد بلنتاي ليش هو وجه هرجي سواء وامضح وجهية كلها قرمتها هانوه كلها اللغوصة ادوه ايوه انتا سيد البحراني <تصفيق> نزاعة المتشيبت بلانوه لسواء وجهه هارا قيسا كلها قارهان قوله يكوشه قوله تدعو واحد ايارة من ادبرا حق الروحة كالجيبتدي اوه تولى ايمان كالذيدي اوه الجماعة الحوالة ورورية فأو عمالي ايضو تدخي دواكا إلي يا منافر يا كافر بيلاغ لا بقل ايارة waa u yeerata dadka xaqadiiday ee raba rumayn way raaci way ay inta xoola ururiyeen maaligay walaa wixii ka waajibay zakadi iyasi la raamti iyasi fa'ilo khairti iyasi marti suuridi iyasi nafaqadi ururta iyasi wixii waajib kuha kabixin way oo xoola intay ururiyeen maaligay kuwaasay gaar ahaan ku shaqaleedo iyaga asiga أي درب ملسا لسه واجي يا مذع حرجي س أيه ورصيب بحضة تدعو حويرته منذك أذبر حق دبرك أجيديه أيه تولى عن الإيمان إيمان يا الله إنما ينكدج سري أيه جماع حوله روريه فأوعى مل شوقيه أيه حق كواجب كبح واج أيه وياه تول نسأل الله سلامة والله سبحانه وتعالى أعلم